قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لاتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذؤوما مدحورا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَ النَّجَاحَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ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 في ستة ايام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره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 أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه وَالَّذِينَ والذين معه في الفلك الَّذِينَ الذين كذبوا بآياتنا إِنَّهُمْ كَانُوا كانوا قوما عمين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 فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تمسوها بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ واذكروا إِذْ جَعَلَكُمْ خلفاء من بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الْأَرْضِ مفسدين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 فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أَبْلَغْتُكُمْ رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين وما أَرْسَلْنَا في قَرْيَةٍ من نبي إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس أباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون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 وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أُمَّةً يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بِآيَاتِنَا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا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 فلما آتاهما صَالِحًا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أَيُشْرِكُونَ ما لا يخلق شَيْئًا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نَصْرًا ولا أَنفُسَهُمْ ينصرون وَإِن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون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 وَإِمَّا ينزغنك مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هم مبصرون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 واذكر ربك في نفسك تضرعا مِنَ ودون الجهر من القول بالغدو وَلَا والآصال بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين الَّذِينَ الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه, ويسبحونه وله يسجدون